اجعلني من ممن تذكرهم في سمائك إنك تحب إني أحب فلان يا أهل السماء <تصفيق> الذي أنتم سجدا لأجله والذي حملتم عرشه، والذي طفتم في البيت المعمور من أجله خالقكم <تصفيق> الذي تخافونه وتسبحونه بالليل والنهار يحب فلان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن والداحة تخيل في قصره والجلادون أول ما دخل الباب إذا بالجلادون والصياح والسياف وهو يسألهم يريد أن يخوفهم ويدب الرعب في قلوبهم ما خطبكم هل صبأتهم؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إِذَا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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله لما نزلت هذه الآية تأخر الكثير وبقي القليل بقي القليل تقدموا بعزه وشرف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 كم رصيدك أنت لا تنظر إلى غيرك والله ما في ما عندي وما عندك ما يشغلني ويشغلك عن غيرنا كم رصيدك في إثارة محاضه سبحانه على محاضك لأن الكثير يظن أن العبادة وأن الشرك هي بمجرد الاطراح والسجود لصنم أو التملق عند قبر الله والذي نفسي بيده أجمع العلماء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 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَا ما قال يعبدونه يحبونهم كحب الله هؤلاء مظلونين وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ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 أم تحسب أم تحسب يا محمد؟ وهو الذي يعلم السر ويعلم قائمة الأعين وما تخفي صدورهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ في البخاري ومسلم بن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبده.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 بلغت الحقوم هناك أنه فرط فإذا بهم يخرجون تخيل حالهم يلتفتون عن اليمين وإذا بالجبال الصمف الشمس محرقة يلتفتون جهة الشمال إذا بصحاة قاحلة وجفاف فتية ما معهم معين من الأرض ولا معهم غذاء ولا وجبة واحدة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 فقالوا ما قال الله عز وجل إذ قالوا فقاموا هنا فائدة وحكمة عظيمة قاموا وتركوا مكان المعاصي ومكان ما يغضب الله عز وجل وفعلوا السبب ثم توجهوا إلى الله بعدها رفعوا أيديهم هل علمت هذا السبب؟ ما هو جالس في بيته يقول لا والله يهدين الله؟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 ويغير لكم من أمركم مرفقا الآن نجحوا في الاختبار انظر الوعود ماذا فعلت فيهم الرحمة التي نشرها الله في هذا الكهف هل تستطيع أنت تدخل كهف أنت وزملائك ظلام. ادخل كهف في النهار ظلام. ما تستطيع أن ترى إلا بالمصباح أو بسراج وتخاف وأن تدخل ترتقب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 ما تعب في الأرض بكواكبها وبقاراتها وبمحيطاتها وببحارها ما تعب في الأرض ما يهمها من كل من كرة أرضية كلها لهذا الكهف تزاهروا عن عن إيش عن الكرة الأرضية لا تزاهروا عن كل فيهم ذات اليمين زيارة حتى تعطيهم الأشياء التي يحتاجونها بدون أذى ما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 تتحول إلى صديقة عزكم الله فيتساقط الجلد الممرضات يقلبونه كل ساعتين بجدول معين دقيقة كل ساعتين يقلب ومع ذلك والله إن الرأس قد حفر حفرة في الرأس الطبقة الخارجية أزيلت تماما سقط على المخدة والوسادة طيب هؤلاء هذا شهر ونصف حفر الرأس وجسما ثلاث سنين هذا على مفارش من إسفنج لينة ناعمة تغير لها الفروج والوسائد في كل يوم هؤلاء على حصة وتراب 309 سنين ما بالهم ما حفرت أجسادهم ونقلبهم حتى رتب لا أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال لما لم تأكل الأرض أجسادهم؟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 وما توقف إلا لما قال لها الله عز وجل إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن يدعوهم بالكلام يضعون الأصابع في الآذان طيب أصبع واحد يكفي يضعون الأصابع كلها يدعوهم بالوسائل المرئية يستغشون ثيابهم يدعوهم بالليل والنهار ثم صار يصنع السفينة وكلما مر عليه ملأهم من قومه سخروا منه يا نوح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 وجاؤوا عنده وقالوا أنت بجنود وزجروه ضاق صدر نوح وقفل وغبن ماذا يفعل نوح لهم علم أن له حبيب حبيبا عظيم مستوى على عرصه استواء يريق بجلاله وعظيم سلطانه وأنه لو رفع اليدين والعين وبالقلب دعاه لن يرده ماذا قال نوح وهو العبد الضعيف بين هذه القارات لا يرى بالعين مجردا وهذه المحيطات وهذه المدن والبحار عبد ضعيف يراه الله عز وجل وهو يرفع يديه الله عز وجل فيصف لنا الله ذلك المشهد وكأننا نراه نوح واقف فدا ربه ماذا قال إني مغلوب أنا مقهور يا رب إني مغلوب فانتصر دعا نوح والأرض ساكنة والسماوات ساكنة فإذا بالجبار يطلق الأوامر كلام البصر لأنه أغلى من الأرض وأغلى من السماء ففتحنا أبواب السماء سبحانه كما أعظمه ففتحنا أبواب السماء بما كلها لأجل عيون اللوح، وفجرنا الأرض، سبحانه. ما قال فجرنا عيون الأرض، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقط الماء وعلى أمر قد قدر، سبحانه ما أعظمه. قال المفسرون. ما زالت المياه مفتوحة الأبواب من السماء تخر وتنهمر والأرض تنبثق مفجرة بالمياه ستة أشهر ثلاث كلمات إني مغلوب فانتصر ثلاث كلمات تغير موازين الأرض والسموات ووالله الذي لا إله إلا هو لو حملت الهم لأحبك الله ولو أحبك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 من عاد إنسان أو إنسانة أحبه فقد آذنته بالحرب. يحارب نوت الوطس الشديد الفعال لما يريد سبحانه ماذا قال في نهاية الحديث قال ولئن سألني صحيح أبتليه لكن أرزقه الصبر معه لكن إذا وصل مرحلة مثل ما وصل نوح يوم لا يستطيع أن يصبر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 وأبوه أبو لهب عليهم من الله ما يستحقون عليهم لعائله تترى فيقول عتيبه وهم كانوا في سفر إلى الشام يقول حبار قال عتيبة بن أبي لهب لأذين الرسول الله قبل أن نذهب أنا بآذي محملة الذي ادعى أنه رسول أنا بروح هذه في دينه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 فإذا قم محمد عليه الصلاة والسلام رافع يديه إلى السماء ورفع رأسه قال اللهم اللهم سلط عليه كلبا من كلابه صعدت الدعوة إلى السماء فذهب عتيبة فقال لأبيه قال ما الخطب؟ قال قلت له هكذا وكذا وقال لي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 على ابني عتيبة فاجمعوا أمتعتكم وضعوا بعضها فوق بعض ثم جعلوا ابني عتيبة ينام فوقها فإني لا آمن أن تصيبه دعوة فجمع القوم امتثلوا الأمر جمعوا الأمتعة بعضها فوق بعض حتى صارت في ارتفاع عال فحملوا عتيبه على أكتافهم حتى بلغ في الأعلى ونام يقول هبار بن الأسود فلما نام القوم رقدوا لم أنم ما الخطوة؟ الدعوة صعدت الملك الجبار إذا به يأمر جندي من هؤلاء الجنود الذين يصرحون فيأمر جنديا من جنوده فينطلق ما بين الأسود أسد فيقول من الأسود حتى أقبل علي أسد والله لمهر مثله يقول فصار يشم الخوم واحدا واحدا من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين ثم يعود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 كل أهل المدينة خرجوا في الصباح لما أصابهم القحط وجف الضرع وجاع الأطفال خرجوا يستسقون ويستغيثون الله عز وجل اللهم يا غيث أغثنا ولا قطرة تنزل من السماء قال فلما جن الليل وأنا لي سارية وأنا في سارية لي عند المسجد أصلي إليها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 يقول فلما ذهبت قلت أعود إليه بعد ساعات فلما رجعت إذا بجيرانه عند بابه قالوا ما فعلت يا محمد بن كذر في هذا الرجل والله مذن أدبرت جمع أوعيته وجمع القرب وجمع الجلود والأحذية على ظهره ثم خرج قال ما تركت بيتا في المدينة إلا طلبته فيه ولم أجد هل رأيت ماذا يفعل الله بأحبابه؟ يدعون أهل المدينة ما يستجاب لهم يدعوهم ما الذي بينه بين الله ومن الذي بينك وبين الله هل في حياتك فكرت بين علاقة بينك وبين الله عز وجل لا يغرف كثرة الناس معك إذا تركنا الناس تغير الإخلاص جفت مدامعنا تبخر الإحساس إذا تجنى الليل تاقت نفوسه إلى لقاء الله يحكي سجوده سل العراضي من من بل تربتها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 وأمثال بلال بن رضاح وأمثال سعد بن معاذ يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين كيف حالك مع أهلك وهم أولى عليك من المؤمنين وإلا عزيز عليهم دليل للأعجاء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 قد انطوى من باكستان قد انطوى في حجره مصحف يتلوه لونه شاحب أشعث أغبر ما معه إلا قربة من الماء يقول سألناه متعجبين من حالته ما الذي أتابك لوحدك نحن من داخل المملكة ولا نأتي لوحدك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 الله لا يضيع أجر المحسنين سبحانه إخوتي علنا نختم وقد أطلنا بهذه القصة من أحباب الله عز وجل رواها عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله يقول كان من أصحابنا رجل مجتهد في العبادة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 والتفت عن اليمين ثم قال أهلي الأهلي يقول فاحتضنته وهدأته فلما هدأ قال أين أنا قلت لا بأس عليك أنت في الخير قال إني رأيتك يا سعيد في المنام بكيت ثم ضحكت ثم حركت اليد أرسلتها ثم قبضتها قال هل رأاني أحرف معك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 حتى إذا بلغنا قصر ففتحت أبواب القصر وإذا به جواري لا أستطيع وصفهم وإذا بهن يقلن بصوت واحد جاء حبيب الله جاء ولي الله يستبشرون يقول فلما دخلت أدخلني غرفة لا كالغرف فإذا بها إمرأة ليست كالنساء والله لا أعلم أهي أجمل أم لباسها أم حليها أم سريطها فقالت لي سعيد مرحباً لك يا ولي الله فقلت لها أين أنا قالت أنت في جنة المأوى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 لهم الجنة أخي هل حملت الهم ابدأ من الآن علّ العظيم الذي يسمع كلامنا الآن ويرى مكاننا ويعلم ما في قلبك علّهم أن ينظر إلى هذا القلب فيجد فيه صدقا وتوجها إليه فيقبله ويذكر اسمه كمن عنده اللهم لا تحرين فضلك. ذلك يا أخي بالله صعب الآن أنا أعرض عليك عروض.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 الآية هي تليها وَأَنِيبُوا إِلَى ربكم وَأَسْلِمُوا لَهُ يعني تب خلاص أنب من قبل أن يأتيكم لا ناب ثم لا تنصرون والله لن ينفعك كل من على الأرض طيب يا ربي أنا صدقت والله أريد أن أتوك ومن هذه الأولى الخطوة التالي يا رب العية التي تليها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يشرح صدره ما نشوف أناسي أخواني قهق يضحك من هنا لكن صدره ضايق، والآخر في الجهة المقابلة تجد ساجد دمعات تنزل لكن الصدر مش منشرح لأن هذا اتبع أحسن ما أنزل إليه وهذا لا. ومن أعرض عن ذكري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 لك ما يغل هدايا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمرا مستنفرة فرت من قصورا جرب الهدايا يشرح الله صدرك وهو غنيا عنك لأن صعبة والله يا أخوان يصير حالات انطفاش فوق عشان نعصي الله عز وجل وتحد هلبو تكرم وأنت ما خدرت الله لا والذي نفسي بينا من لا يقدر الله لا يقدر الله ومن أراد الآخرة كلنا نوري الله أكمل العين وسعى لها سعيا وهو مؤمن وش كما كمن سعى لها أصحاب الكهف سعى لها نوح سعى لها من سعى والله يحبك الله ما المانع أن يحبك الله عز وجل عيون وأطراف سمع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 تأتي تمشي يأتي كرولة وهو غني عنك الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفضل لكن من لطفه سبحانه مجرد أخي ما تبلغ روحك لحلقوم تسحب عنك الصلاحيات كلها لا تتوب ولا تنيم ولا تتبع أحسن ما أنزل إليك الآن لو تبكي دمعة كبر الرأس الذباب والله قد يغسر الله لك الذنوب كلها ويبني لك قصر في الفردوس مع دمعة تبكيها لله الزباب